يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تبارك وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك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 عشان الأمة تتعلم تحمل المسئولية إخواني ما عادش الأب بيتحمل مسئولية تعليم أولاده الصلاة ويجي يسرخ الأولاد ما بيصلوش ما عادش الزوجة متحملة مسئولية دعوة زوجها لو غير ملتزم وتيجي تبكي جوزي مش متدين وما بيصليش ما عادش الناس متحملة المسؤوليات اللي عليها تجاه دين ربنا في الدنيا والدين يا جماعة عايزين نتعلم الأمانة من المشاهد اللي احنا بنبدا بيها الحلقه بتاعتنا النهارده اول مشهد مشهد النبي عليه الصلاه والسلام واقف تحت شجره وقدامه 1400 صحابي والنبي عليه الصلاه والسلام صحابي صحابي بياخد ايديه ويبايعوا على الموت النبي عليه الصلاه والسلام 1400 واحد على الموت ليه لان النبي عليه الصلاه في صلح الحديبيه بعد سيدنا عثمان بن عفان إلى, إلى, إلى كوريش عشان يتفوض معهم فأشيع أن عثمان قتل بسبب خيانة المشركين وقتل واحد من المسلمين النبي لم يكن يتحمل الخيانة النبي عليه الصلاة والسلام بيع الـ 1400 على الموت هندخل الوقت وننتقم لأخونا اللي تقتل حتى لو الـ 1400 واحدة يموتوا إنني ما كانش بيستحمل الخيانة أبدا يا إخواني أبدا المشهد التالي الرهيب المهول مشهد بعد غزوة الأحزاب لما بنوا قريضة خانوا العهد وكشفوا الثغر الجنوبي في المدينة والصحابة قلبهم فازعت وكان المشركين هيدخلوا من جنوب المدينة يقتلوا الزوجات والنساء ويعملوا الصحابة يعني, يعني يحصروا الصحابة من نحيتين زي ما عملوا معهم في أحد وربنا سلم فأحزاب مشهم فالنبي عليه الصلاة والسلام داخل يسترح في بيته خلاص بقى يعني الغزوة انتهت نرتاح لقى سيدنا جبريل جاي له بلبس الحرب قال له يا محمد ان الملائكين الملائكة لم تخلع لأمة الحرب الملائكة لسه مصممت حارب يا محمد إنما عليكم إلى بني قريضة أو كما قال كبريل انطلقوا إلى بني قريضة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والصحابة كلهم مستنين يروحوا بقى كل واحد مراته طب خلوا لقم بعد شهرين من الحصار الرهيب لقوا النبي عليه الصلاة والسلام دخلوا واحد من الباب الشرق للمسجد النبي وقال له جبريل النبي يكلموا ورجع لهم النبي يقال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريضة إن الملائكة لم تخلع لأمة الحرب ليه لأنهم خونة لازم ندخل حرب الوقت ورح حاصر بني قريضة وحكم عليهم بالإعدام بسبب الخيانة بسبب أنهم خونة النبي عليه الصلاة والسلام أقام معارك بسبب الخيانة المشهد الثالث المشهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد صحابي رسول رسول لي يعني بعض الملوك زي ملك الروم في الشمال كان اسمه الحارث ابن عمير الاسدي اتقتل جيل النبي عليه الصلاه والسلام بالخبر القتل النبي عليه الصلاه في صلاه الفجر كون الجيش وكون الغزوه اللي هتطلع ترد على مقتل الحارث بن عمير النبي لم يكن يتحمل الخيانه النبي أقام اربع حروب عشان عشان حصار بني قريظه والبيعه على الموت في صلح الح... قبل صلح الحديبيه وفتح مكه لما مكه نقضت العهد مع بني كم والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا نصرته إلا من أنصر بني كعب وفتح مكة وغزوة مؤتة لما قتل الحارث بن عمير القزدي النبي عليه الصلاة والسلام من الأمانة بتاعته أنه لم يكن يتحمل الخيانة مطلقا عشان كده أكتر مصلح في تاريخ البشرية اتكلم عن الأمانة وتحمل المسئولية هو النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع كل واحد منكم فرقبته أمانة قدام ربنا وكلكم مسؤول عن رعيته كلكم مسؤول ده شعار نفسه ان احنا نعلقه في كل الشوارع يا جماعة كلكم مسؤول حمل المسؤولية تحمل المسؤولية تدخل على موظف الحكومة يا أستاذ انا بفتر يا أستاذ انتوا عايزين كمان نموت وما نفترش يا أستاذ اشرب الشاي أستاذ يا حبيبي الناس مصالحة وقفة ومحدش قادر يتكلم معها تدخل على الدكتور في النباطية بتاعته انا تعبان وصهران طول الليل طب احنا نعمل ايه احنا مستشفى عام عايزين نتعالج تدخل اخوانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الامام راع وهو مسؤول حكم الدولة يتسئل عن رعيته عن 90 مليون مواطن والرجل في اهله راع وهو مسؤول هتتسائل عن مراتك وعن دين مراتك وعلمتها الدين ولا لا وهو مسؤول عن رعايته والمرأة في بيت زوجها راعيه هتتسالي عن اولادك علمتهوم الصلاه ولا لا وحافظت زوجك ولا لا وهي مسؤوله عن رعايتها والخادم في مال سيده راع كل موظف اشتغل في شركة حد او اشتغل عند حد وهو مسؤول عن رعايته النبي عليه الصلاة والسلام أكتر مصلح في تاريخ البشرية يتكلم عن الأمانة النبي قال للصحابة أن الأمانة حركت الصخرة من مكانها حديث التلاتة اللي تقفل عليهم الصخرة في ليلة أشياتية صخرة يا جماعة قد صخرة المؤطم اللي نزلت على الدوئة من كذا سنة قتلت, قتلت حوالي 600 بني آدم وكل إمكانات الدولة ما عرفتش تشيلها صخرة نزلت يعني صخره قد عمارة مثلا حتش يقدر يشيلها نزلت الصخرة كل واحد توصل إلى الله بعمل صالح التالت قال اللهم إنه كان عندي أجير فأعطيته أجره فرفض قال له إيه ده أنا مش أخذ الأجر الأولاي ده فنميته في مالي هو مثلا له ألف ألفين جنيه تجرتله فيهم بقوا في خلال سنة سنتين مئة ألف متين ألف جنيه فالرجل جاء في يوم القامت زناء الأجير قال له هاتلي عمل ألف ألفين أنا موافق هاتلي الفلوس فأعطيته كل ما له الألف ألفين بقوا مئة متين ألف جنيه <تصفيق> بأمتين غنم ولا حاجة فدت له كل ما له فالرجل قال أتصخر مني قلت لا ولكن هذا حقك اللهم إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة الصخره اتفتحت بسبب الامانه يعني الصخرة اللي للامه فيها ممكن تنفرج لو الامه رجعت للامانه يعني الصخره اللي في حياتك ممكن بسبب الخيانه في الشغل الدنيوي تنفرج لو انت رجعت للأمانة لو شلنا الامانه لو شلنا المسؤوليه يا جماعه شين عليه الصلاه والسلام يقول في الحديث المرعب في الحديث المرعب ينام الرجل النوم يعني يغفل الغفله فتقبض الأمانة من قلبه الدين يتشال من قلبه يغفل غفلة يبعد عن الأمانة شوية يتشال الدين من قلبه فتو... فيصبح أثرها مثل الوقت زي نقطة كده يعني حاجة كده حاجة مش بينة وانا هو حاسس بيها ولا حد في الناس حاسس بيها ولكن القلب بدأ يتغير ثم ينام النوم يغفل غفلة تانية ويقع في الخيانة تانية فتقبض الأمانة من قلبه فيصبح أثرها مثل المجل زي البربوقة اللي من جوه مياه يتقالك انها منفوخة بس على الفاضي الناس بيت يلوم انه عنده دين وهو خلاص بقى خاين ما عادش عنده أمانة النبي عليه الصلاة والسلام بيحذر من الخيانة إن الدين بيرفع من القلوب لما بيبقى فيه خيانة يا طرى يا جماعة عواقب الخيانة إيه يا طرى قبل ما نتكلم عن أنواع الأمانة يا طرى قبل ما نتكلم عن أنواع الأمانات أنواع المسؤوليات اللي ربنا حطها في رقابتنا اللهم لا تخفف حملنا ولكن قو ظهرنا يا رب يا ترى عواقب الخيانه عواقب ان واحد يسرق مال والمال الخاص ان واحد من جيب واحد فلوس ده واحد انما سرقه المال العام سرق مليون مواطن بعدد ابناء الدوله بتاعته يا ترى عواقب ان حاكم يخون الشعب بتاعه ايه عواقب الخيانه ايه اول حاجة في مرحله كام لايام اسمها القنطره القنطره دي عشان الامانه القنطره دي عشان صفه الأمانة. القنطرة دي تليل حساب على الحقوق ياللي خدت درسة عنده مدرس وكلت الفلوس عليه هتلاقي مستنيك يا حاكم ياللي خدعت شعبك هتلاقي تسعين مليون مواطن مستنينك على القنطرة ياللي مشيت مع واحدة هتلاقي أبوها وعمها وخالها مستنينك وجوزها مستنينك على القنطرة ياللي اختبت واحدة هتلاقيها مستنياكي على القنطرة يبقى القنطرة دي حساب على الأمانة في ناس بتشهر إفلاسها على القنطرة وترجع في النار تاني يعني الأمانة بترجع ناس للنار بعد ما عدوا من على الصراط طب فيه حاجة خطيرة تانية جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يرسل على جنبتي الصراط الرحم والأمانة لا هو في أمانة على الصراط وأمانة على القنطرة يا جماعة ما نقولت لكم الأمانات أنواع كتير جدا ده احنا الوقت إن شاء الله لما ناخد أنواع هنصدم بكمية المسؤولات المسئولات اللي ربنا حطها في رقابتنا الأمانة والراحة موقفين على الصراط يوقعوك في النار يعدوك للجنة يعني تخيالي كده بسبب الأمانة الإنسان ممكن يترمى من على الصراط لشافير جهنم ولعياذه بالله عشان كده فينا الصالحين بيصلوا وبيصوموا في البخار ومصنب ويقعوا في جهنم يقع في جنم ليه عشان الاخلاق يا جماعه الاخلاق احنا بناخد بالنا من العبادات ونسين الاخلاق وناسيين خطوره الاخلاق عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم على الفردوس الاعلى هل قد افلح المؤمنون يا ربنا في الاخر اولىئكم الورثون الذين يرثون الفردوس يا رب اهل الفردوس الاعلى مين الذين هم في صلاتهم خاشعون دي عبادات ولا اخلاق عبادات والذين هم عن اللغو معرضون دي اخلاق يبقى عبادات ثم اخلاق والذين هم للزكاه فاعلون عبادات تاني. والذين هم لفرجهم حافظون أخلاء تاني والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أخلاء والذين هم على صلواتهم يحافظون عبادات يعني يا أخوانا زي ما العبادات بتوقع في النار الأخلاء بتوقع في النار في ناس ممكن توقع في جهنم بسبب سوء الأخلاء فالأمانة في ناس بتوقع في النار من على الصراط بسبب سوء الأخلاء طفل عرض على الله حديث مرعب حديث يوقه في القلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع مفيش واحد يعد من العرض على الله إلا لما يتسئل عن أربع أشياء لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع أربع أمانات أخطر أربع أمانات ربنا حطوهم في رأبته عن عمره عمرك ده أمانة عن عمره صحتك ده أمانة يلي بتشرب سجاير انت خاين للأمانة ياللي بتضرب صحتك ياللي بتشرب مخدرات انتخين للأمانة لا في اليابان لما أب وأم بيأكلوا أولادهم يعني أحد إخواننا كانوا في اليابان وامراته فكانوا بيأكلوا أولادهم أكل مسبك وأكل بقى من بتاع المصريين لما, لما في الصحة في اليابان اكتشفوا هذا الأمر كانوا هياخدوا أولادهم منهم كانوا هيصدروا أولادهم منهم قالوا لهم أنتم مش أماناء على أولادكم وخدوهم ادلهم دورة في الأكل الصحي شفت يا جماعة الأمانة برا يا جماعة وإحنا دين الأمانة شفتم مفهومنا للأمانة بقى سطح ازاي سبحان الله العظيم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه لأن الشباب ده أمانة يا شاب ربنا ادك الشباب الامانة دي مش عشان تجري وراء البنات مش عشان تقضيها في الصهارات والنوادي مش عشان تقضيها في الموديلات والكليبات والموبايلات ربنا ادك الشباب عشان تنصر به الدين عشان تعبط في ربنا وعن شبابه فيما قبلها وعن علمه ماذا عمل فيه كل حديث وآية ربنا علمها لك في درس أو خطب الجمعة أمانة هتتسئل عليها قدام ربنا حديث حديث شفتوا يا جماعة الأمانة طلعت مفهومة كبيرة زي وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه يعني كل جنيه ربنا رزقه لك كل ريال كل دنار كل دولار كل جنيه استرديني أمانة كل يورو أمانة ربنا يسألك عنها يوم القيامة لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع لما يتسائل عن الأمانات ده يعني الأمانة ده, ده, ده, ده, ده كمان على الحاشر إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر اللواء فيقال هذه غادرة فلان اللي خان الأمانة اللي خان بلده اللي خان الصغر بتاعه والمهنة بتاعته اللي خان المال العام اللي خان أي أمانة بالأمانات التي نحن من ولدية ربنا هيفضحه فضيحة عالمية على رؤوس الخلائق كلها يعني الأمانة على الصراط يعني الأمانة على القنطرة يعني الأمانة في العرض على الله يعني الامانة في الحشر يعني يا جماعة، من غير الامانة مفيش نجاح في الأخرى ولا في فلاح في الدنيا من غير الامانة الغرب مش هيدخل في الإسلام من غير الامانة الحياة مش هتستقيم من غير الامانة طول ما الخيانة مالية الأمة عمرنا ما هنقدر نستقيم طب تعالوا نتكلم عن بعض انواع الامانات كده تعالوا نتكلم عن بعض انواع الامانات من ضد انواع الامانات مثلا على سبيل المثال امانة الحاكم يعني إيه امانة الحاكم الحاكم فرقبته امانة سيدنا عمر بن الخطاب لما جابوا له كنوس كسرة يجابوا له زمرد ويقوت ودهب وتجان دهب سيدنا عمر الخطاب مبهور مش بالدهب بامانة اللي جابوها فبيقول ان قوم ادوا هذا الى اميرهم لقوم ذو امانة دول ناس عندهم امان دول دين اللي ادوا الكلام ده للامير بتاعهم فسيدنا علي بن ابي طالب قال له يا امير المؤمنين عففت لعفوا ولو رطعت لرتعوا عرفتوا بقى يا جماعه الشعوب بتاعتنا ما عندهاش امانه ليه او كثير منها ما عندوش امانه ليه لان الحاكم لو عين اولاده في مراكز كبيره كل مسؤول هيقول عين اولاد الحاكم لو مد ايده على المال العام وظهر ده في حياته كل مسؤولة يقول لك يا ميد ديالي على المال العام. فالحاكم وراه ملايين بيقتدوا به. فدي أمانة الحاكم. في أمانة تانية خطيرة قوي. اسمها أمانة التعينات. الوقت يقول لك التعينات كلها وصايت ورشاوي. وابن الدكتور يبقى دكتور في الجامعة. الطب يورث ولا يدرس. هو ده الكلام اللي احنا تعلمناه. وإحنا دخلين كل الطب. يبقى التعينات يا جماعة. يعني التعينات. يعني النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه. أنه قال من على عصابة من المؤمنين يعني استعمل واحد في موقع على مجموعة من المؤمنين وفيهم من هو أرض لله منه في واحد أكفأ منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين خاين خاين اللي بيعين بالوسط اللي بيعين بالمحسومية اللي بيعين بالرشوة اللي بيعين ابن فلان وبنت فلان فقد خان الله ورسوله والمؤمنون والمؤمنين وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة فقال اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة لو ما فيش امانة خلاص يبقى دول شر الناس ما ربنا اقوم على اليوم الايام فقال وكيف اضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهل فانتظر الساعة لو لقيت التعينات بالوصايت والرشاوي ما هيش بالكفاءات يبقى الأمانة ضاعت انتظر يوم القيامة الناس تستاهل أن يوم القيامة يقوم عليها إنما عليه الصلاة والسلام يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر اللواء فيقال هذه غدرت فلان اللي عين خان المسلمين في التعيين ده غادر ده غادر بالمسلمين كلهم اللي ليه لإن الاتعين ده كل موظف في الحكومة ده واحد احنا استأمننا علينا لما يطلع خير لما يبقى كان فيه اللي منه كان فيه وزير أكفأ من ده كان فيه دكتور أكفأ من ده كان فيه مدرس أكفأ من ده كان فيه صنيعي أكفأ من ده طيب المسلمين كلهم تضرروا فدي خيانة يبقى ده نوع تاني من أنواع الأمانات اسمها امانة التعينات فيها جماعة امانة من ضمن الامانات الخطيرة جدا اسمها امانة الموظف الحكومي امانة الموظفين سواء في موظف حكومية او موظف قطاع خاص امانت الموظف الحكومي حديث خطير اول لنبي عليه السلام حديث مهولة يا جماعة لو احنا فهمنا الحديث ده العامله اذا استعمل النبي عليه السلام يقول حديث حسن عن النبي عليه السلام قال حسن والألباني رحمه الله قال عامل إذا استعمل فإن أخذ الحق وأعطى الحق اسمع يا كل موظف حكومة اسمع يا كل دكتور في مستشفى اسمع يا كل مهندس في مصلحة حكومية اسمع يا كل موظف في شركة اسمع يا كل موظفين الحكومة وموظفين القطاع العام والخاص اسمع يا كل واحد شغال عند حج العامل إذا استعمل أي موظف فإن أعطى الحق وأخذ الحق اسمعوا الحديث اللي زلزل القلب لما سمعته وإن شاء الله بإذن الله هيغير رؤيتي حتى في المهنة بتاعته حتى لما أروح المستشفى هيغير بإذن الله رؤيتي في المستشفى فهو كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع يعني أنا عندي ربطشية من 8 ل 2 من 8 الصبح ل 2 الضغط أنا لو انا عامل اهو اعطيت الحق واخفت الحق يعني ما اخفت الحق يعني ما اخذتش غير مرتبي ما اخذتش رشوة ما فتحتش الدرك والستاذ ايه اللي هيدفع اخفت الحق ما اخذتش فوق فلوسي ما اخذتش فوق مرتبي حرام وظف الحكومة ياخد هدية من عميل عنده أعطى اخذ الحق واعطى الحق يعني اعطى الحق يعني الحق الي عليه عمله يعني قديت الحق بتاع الناس يعني قديت الامنة للناس يعني اشتغلت صح يعني ما روحتش تقول أنا هفطر وعطيلك ساعتين سايب الناس هتموت عشان تخلص مصالحها يعني ما طلعتش عينين الناس بالمينة بتاعتك العامل وإذا استعمل احفظوا الحديث ده جماعة العامل وإذا استعمل فإن أعطى الحق وأخذ الحق سوابه إيه بقى الأمين في شغله الأمين في مهنته الدنيوية فهو كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع يعني أنا من 8 ل 2 معادي في المستشفى باخد ثواب الجهات في سبيل الله حتى ارجع يعني كل موظف حكومة معاده مجاهد في سبيل الله يعني انت كل ساعة بتاكلها من وقتك بدرة او متأخر كنساعد جهات في سبيل الله وانت ضيعتها يعني الثواب يعني الدين بتاعنا رفع الامانة للدرجة دي يعني الدين بتاعنا عظم قدر الامانة للدرجة دي يعني الدين بتاعنا يا جماعة دين الأمانة لهذه الدرجة لدرجة أن نتكلم عن الأمانة بهذه الصورة العظيمة صلى الله على النبي محمد صلى الله على النبي اللي المشركين كانوا بيخططوا لأكله وبيخطط لإرجاع الأمانات ليهم عليه الصلاة والسلام صلى الله على النبي اللي فزع لأنه عنده حت الدهب خاف ينام وهي عنده أحسن يموت فيحبس عن الجنة بسببها فوزعها قبل ما يوعد مجلس العصر مع الصحابة رضوان الله عليهم صلى الله على النبي اللي قال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صلى الله على النبي محمد يعني يا إخواني في الله قضية الأمانة قضية كبيرة أوي كلمنا لحد الوقت عن نوعين من أنواع الأمانة أمانة الحاكم أمانة التعينات اللي بيعين في الوظائف الحكومية أو أي وظائف أمانة الموظف الحكومي لسه أمانة إيه؟ أمانة المال العام ده نوع من أنواع الأمانة طيب إيه؟ واحد كان جاي بيقول لي يعني المال العام لو حد خد منه ولتولي ده مصيبة يا ابني يا ابني أنت ترضى المال اللي أنت بتاخده ده وأنت مستحله ده وما كان زوجته يعني عايزة تاخد معاش والدتها وما ينفعش تاخده إيه موظفة فقامت عاملة وراء إنها مطلقة ده عشان تاخد معاش والدتها وتصرف على اولادها قلت له كله لحم النبتة من سحت في النار او ب حرام قلت له ده مال عام حرام اللي انتوا بتاخدوه ده قال لا اعمل قلت له انت الوقت لو رحت سرقت محفظه واحده لا يمكن وازاي قلت له ازاي ده انت مش قادر تتقبل انك سرقت واحد انت بتسرق 90 مليون واحد 90 مليون واحدة ياخدوا منك حقوم عند ربنا سبحانه وتعالى أمانة المال العام يا جماعة أمانة من ضمن أنواع الأمانة أمانة الأولاد ودي نوع خطير جدا بيجي الأهالي يشتكوا يا عياتوا أولادنا ما بيصلوش ما بنعذرهمش يا إخواني يعني أولادك ما بيصلوش أنت لازم تطلع روحك مع أولادك عشان يصلوا إحنا في مجتمع صعب مقتبع صعب اما بدخل بيت واحد من اصحابي قال لي مشغل له وارتينز وديزني ونيكلوديون وام حرام عليك اثر هذه القنوات في تدمير دين الأطفال زي اثر روتانا وشو تايم وميلودي في تدمير دين الكبار بالظبط أولادك دينهم بيتدمر أعمل إيه وامراتي صرخت وقالت لنا مش عارف أعط في المطبخ ومش عارف أطبخ ومش عارف أعمل حاجة يبني حرام عليك هات كمبيوتر ونزل المواد الدينية بتاعت الأطفال من موقع زي الطريق لله ركن الأطفال اللي عليه ونفرج أولادك أنا ديت لولاد الكمبيوتر بتاعي لو رحت السعودية هاتر صفر بتاع قناة المجد للأطفال يعني أعلم الله انا أعلم من الإخوة من اقتطع من قوته عشان يعمل كده بكام يعني 1500 جنيه يا سين انت بتدفعهم في الدروس الخصوصية وبتدفع اكتر منهم معظم الشعب بيدفع اكتر منهم ما تدمروش ديني ولك يا جماعة امانة الاولاد طب انا خلوهم يصلوا ازاي شوف النبع لسه سام قال ايه اذا بلغ الاطفال السابعة فعلموا اولادكم الصلاة عند السابعة واضربوهم عليها ايه مروهم بالصلاة عند السابعة واضربوهم عليها عند العشرة يعني من سن سبع لسن عشرة امر يعني كل صلاة صليتي ولا لا صليت ولا لا كل سنة 365 يوم، كل يوم خمس فرود، كل فرض أمر، يبقى أنت قبل ما تمدي إيدك على ابنك في الصلاة، ثلاث سنين في 365 يوم في خمس فرود، هتحسبهم هتلاقيهم 5500 مرة، دعيت ابنك للصلاة ووعظت ابنك في الصلاة وعلمت ابنك الصلاة ووقفت على رأس ابنتك لحد ما علمتها الصلاة 5500 مرة امانة في ارقابتك قدام ربنا قبل ما تقول ابني ما بيصليش قبل ما تقول امدي ايدي على ابني لانه ما بيصليش كم مرة من 5500 امانة قديت حقهم لربنا كم مرة من خمس تلاف و أمانة قديتي حقهم لربنا أمانة الأولادة جماعة يبقى كل أبي بيقول أولاد ما بيصلوش أقوله اتقل لا اتقل لا في أمانة الصلاة بتاعت أولادك طيب من ضمن أنواع الأمانات المفقودة إيه كمان من ضمن انا نفسي الحلقه تطول جدا يا جماعه انا نتكلم في الامانات على قد ما نقدر ولكن لو احتجنا ان احنا ناخد حلقه كمان في انواع الامانه هناخد حلقه كمان لو احتجنا ان مدة في انواع الامانه ناخد يا جماعه لان لسه انواع كتير جدا جدا جدا من الامانات لانه موضوع خطير جدا وموضوع عظيم جدا يعني عشان كده يعني ممكن نقفل على هذا الـ الـ على هذا القدر في هذه الحلقه اتكلمنا عن امانه الحاكم اتكلمنا عن امانه التعينات اتكلمنا عن امانه الموظف الحكومي والمهن الحكوميه اتكلمنا عن امانه المال العام اتكلمنا عن امانه الاولاد وتعليم الاولاد الصلاه ودين الاولاد اتكلمنا عن هذه الامانات كان نفسي اتكلم معاكم عن امانه الاسره الأب اللي عايز يتخلص من أولاده يا بابا فسحنا مراته يا عم فسحنا يروح يشترك لهم في نادي يدمر لهم دينهم نادي من النوادي الفاسدة عشان محدش يقول له تعالى فسحنا الأب اللي سايب أولاده من غير ما يجيب لهم محفظ قرآن ويحفظهم قرآن وهو لأن ما حدش هيسأله يا أخوانا الأمانات يا, خوانا يا خوانا كلكم راع وكلكم مسؤول كلكم مسؤول الكلمة دي لازم ترسخ في عقلية الأمة لازم تتحفر في ضمير الأمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما خطبنا. قال لا ايمانة لمن لا امانة ولا دين لمن لا عهد له. اللي ما عندهش امانة ووفاء ما عندهش دين. اللي ما عندهش امانة ما عندهش دين. واللي ما عندهش وفاء ما عندهش دين. اللي ما عندهش امانة ما ينفعش. إنسان مؤمن. اللي ما عندهش كل انواع الحقوق والمسئوليات ما ينفعش. قلنا الإمانة هي تحمل المسئولية. حلقة جاية إن شاء الله بإذن الله. نخلص موضوع الإمانة بإذن الله سبحانه وتعالى. وناخد التوصيات بتاعت هذا الموضوع الخطير. عايزين الإمانة يا جماعة. الإمانة في شغلنا الدنيوي. الإمانة مع امراتك. الإمانة مع ولادك. شيل مسئوليتك. شيل مسئولية دين كل من حولك. شيل مسئولية المسجد الأقصى. شيل مسئولية أمانة كل نعمة ربنا ادهالك. شيل. مسؤولية أمانة المقدسات شيل مسؤولية أمانة الحاجات اللي نسئت أمانوك عليها أنك ترجح حلهم شيلوا مسؤولية الأمانات كلها جماعة ربنا يعننا على أداء الأمان يا رب ربنا يتولانا في أداء الأمان يا رب ربنا يهدينا لاحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو ويصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو سبحانك اللهم وبحملك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير